لأمان شركه الهدى للخدمات التقنيه واذ إلى آدم قلنا للملائكه قلنا م السرور آ د م فسجدوا فسجدوا الا ه د ل ه سلاما فقلنا أن ت موسوعه فيها ل ا تنحى ف و س إ ا ل ش ي ط ا ن ق ا ل يا آدم ب ل ك ي للعلوم ك ى شجرة الخلب ا ل ا ف أ ك ل م ن ه ا فبدت ل ه صاد ش ر ب ه فقوى الهدى ش ر ب ه ف د ع ل ي ه ا ي ا ربحيه ذات مضمون ك ل ب اجتماعي موسوعه النابلسي م م ج ر ي إلى جهنم و ر د للعلوم الاسلاميه ش ف ة 何 I'm s o r r